يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يعبد الله ورجوه فقد فاز فوزا عظيما انا وان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدا محمد صلى الله عليه واله وسلم فشغل الامور وكل مجدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أين المسلمون يقول الله عز وجل وما خلقة الجن والإنس إلا ليعبدون العبادة كريمة جابعة لكل ما ينقه الله عز وجل ويرضى من الأقوال والأحعال الظاهرة والزاقنة من أجل العبادات وأفضل القربات التقرب بالدعاء إلى رب الأرض والسموات وقد جاءت النظوذ البيتنات الواضحات في بيان فض الدعاء قال سبحانه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون نزاما فلولا دعاؤنا ربنا عز وجل لعذبنا عذابا أليما في الدنيا والآفرة وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عباده سيدغلون جهنم داخلين أي سيدغلون جهنم ذليدي مصاغرين وقد سمى الله عز وجل الدعاء عباده وتوعد من تركه بدهور جهنم داخرا مغلولا مصاغرا وبئسا مهادة ولهذا فإن الدعاء أشهى المسلمون قص العبادة ولبها أو البخاري في كتابه الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة ثم قاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلين وأخرج الحاكم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل العبادة الدعاء. الدعاء وأخرج الكرببي واحمه الله وابن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء وأقرى النبي صفى صلى الله عليه وآله وسلم أن عدم التوجه بالدعاء لله تعالى قد يكون سببا في دخول الإنسان نار جهنم عياذا بالله روى الإمام مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان رجل من أهل الجاهلية كان معروفا بالكرم يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحيم ويفعم الإسكير ويفعم ويفعل, ويفعل فهذ ذاك نافعه أي هل ينفعه كرمه ودوده فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين لا ينفعه بماذا؟ لأنه لم يقل يوما في حياته ولم يدعو ربه عز وجل رب اغسر لي خطيئتي يوم الدين أيها الأسلمون لما كانت الدعاء هو العبادة كان عدم أي عدم الدعاء كان عدم الكفر والاستكبار فالذي لا يدعو ربه عز وجل فإن لسان حاله يقول أنا مستغل عنك يا جبار السماوات والأرض ونسي أنه أضعف من أن يستغلي عن إنسان أوله فكيف جرب العالمين ربنا مالا والتجميني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه إنه من لم يسأل الله أي من لم يدعو الله عز وجل يغضب عليه لأنه يستكبر على ربه عز وجل ولهذا قال الشاعر قريما لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تشجه الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب فاجعل سؤالك للإله فإنما في فضل نعمة ربنا نتقلب أيها المسلمون إن كثرة دعاء الله سبارك وتعالى تجعل العبد قريبا من ربه عز وجل قال سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويقافون عذابه إن عذاب ربك كان مجزوعا وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريبا أجيب دعوة الدار إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إن الدعاء أيها المسلمون سبب النجاة من الفتن والشهوات والإذن والشبهات قال سبحانه وتعالى في سورة يونس عليه السلام مخاطبا موسى وهارون عليهم الصراح والسلام لما عانوا ولقوا أبا شديدا من فرعون وجنوده قال سبحانه وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا صلاة وبشر المؤمنين أي جعل بيوتكم قبلة للدعاء والصلاة حتى ينجيهم الله عز وجل الله عز وجل من خيد فرعون ويونوده فأرشدهم الله عز وجل إلى الاستعالة بالدعاء والإكثار من العبادة لأنهما لمثابة السلاح الذي لا يقاومه أي سلاح قال الشفعي رحمه الله تعالى أتهزأ بالدعاء وتزدريه أي وتحتقره وما تزريه لنصنع الدعاء شهار الليل لا تخطي ولكن أي أن دعاء الزيد لا يخطئ شهار الليل لا تخطي ولكن لها أمد وإن أمد انقضاء فينسكها إذا ما شاء ربي ويغسلها إذا ما نفذ القضاء أيها المسلمون إن الدعاء من الأسباب العظيمة التي تذهب الهموم والهموم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 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ثره أن يستهيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر دعاء في الرقاء أي من أحب أن يكون دعاؤه مجابا حال الشدة والمطائف فليكن مكتارا من الدعاء حال الرقاء أيها المسلم إن الدعاء لا يحمرك ولا يكلفك هدى شاء فلماذا تأجز عنه وتقفل عنه؟ فليس بعد هذا العجز عجز كما قال عليه السلام أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبغل الناس من بخل بالسلام أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبغل الناس من بخل بالسلام فقد هدى الله عز وجل أقواما لا يدعونه إلا عند الشدائد والمصائب فقال سبحانه واذا انعمنا على الانسان اعرض ولا ابي جانبه اعرض عن ذكر ربي ولا اي بعد وما او عن ذكر ربي عز وجل واذا مسه الشر فذو عائد عليه اذا اصابته المصيبه دعا الى ربه عز وجل ايها المسلمون ان الله تبارك وتعالى ما لقى البشر عفاء وكثر ووحدها عنده سبحانه حيث أنسك خزائنها كلها ليتوحد ما اقتوقه ولتشتد حاجتهم إليه سبحانه ولأنه سبحانه وتعالى يحب أن يستمع إلى دعاء الداعين وشكاية مشتكين قال سبحانه واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم وقال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وغفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض ذعب إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحتمين وقال سبحانه فادعوا الله مغلصين له الدين ولو كره الكافرون فلا يحب أعداء الله أن ندعو الله تعالى ولكنهم يريدون بنا أيها المسلمون أن ندعو غيره عز وجل ونشرك به سبحانه وتعالى قال تعالى حاكيا عن الكفار ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقد رفض الله عز وجل عباده المؤمنين إلى الإكبار من الدعاء وسؤاله عز وجل فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذعوا الذين يرشدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وأخبر الله عز وجل عن تساؤل أهل الجنة في الجلة حيث فرحوا أن أنجاه الله عز وجل بفضله سبحانه ثم لم يعرفوا لذلك سببا بعد الله عز وجل سوى رعائهم إياه سبحانه قال سبحانه وتعالى في سورة الطور حاشيا عن اهل الجنه واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا ان كنا قبل في الدنيا مشفقين فمن الله علينا وبقالنا على باب الخلو ما هو السبب ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم ان كنا من ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة والحمد للذائل رب العالمين الحمد للذائل رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أذوان إلا عن الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد الله ورسوله صد الله عليه وعلى آله وصحبه وبعده فهذه نصوص من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي الكريم صد الله عليه وسلم عفانا أن نتصل بربنا لأنه من لم يكون لأنه من لم يكرم نفسه بدعاء الله عز وجل عرضها لذكور جهنم وبئس القرار إن من الله تعالى علينا أيها المسلمون أن جعل لنا هذا السلاح ستاك الذي لا يقهره شك ولا يكلفنا مالا ولا خبالا فكيف نغفر عن دعائه تعالى وهو القائل أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السور ويجعلكم خلفاء الأرض أَإِذَا مع الله قَرِيْلًا ما تَبَكَهُونَ كيف نغفل عن دعائه تعالى وقد أنجى الله عز وجل عبده يوز عليه السلام من ظلمات فلا ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت بسبب دعائه إياه سبحانه هو الإمام أحمد والترمذي في سنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دعوة بالنون أي دعوة يونس عليه السلام دعوة بالنون إذ بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قطب إلا استجاب الله عز وجل له مصدر هذا قوله تعالى وفالنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه أي فظن أن لن نطيق عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الغربات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا لهم ونسجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وأخبر الله عز وجل أن يونس نفسه في صورة الصفات فقال فلو كأنه كان من المسكحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون لو لم يكن يونس عليه السلام من المظلين الداعين لربه عز وجل في الرخاء لنبث ولنبث في بطن الجوت إلى يوم القيامة فعلى من برس المسلمون والشكاية مسموعة وعلى القلوط. وأبواه الإجابة لا مقطوعة ولا ممنوعة وعلام الشكاية إلى الخلق لعلهم يرحموننا ورب العزة والجلال سبحانه وتعالى أعطانا كنتا وملجأا وحصنا حصينا جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأله حاجة وإشك الفاقة والفقر فقال علي رضي الله عنه وإذا شكوت إلى ابن آدم حاجة شكوت الرحيم إلى الذي لا يرحمه أي كيف تترك الرحيم الغفور سبحانه وتعالى وتلجأ إلى عبد فقير مثلك وتلجأ إلى عبد فقير مثلك فإن هذا العبد الفقير لا يدد شيئا ولا يغني عنك من الله شيئا روى إمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزول حقيقي ليس كمدره شيء وهو الغميم البصير ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين ينضي ثرة الليل الأول فيقول الله عز وجل أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستريب له من ذا الذي يسألني فأعطي من ذا النبي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كبالك حتى يضيء الفجر فتأملوا أيها المسلمون كيف غفلنا عن هذا الضضل العظيم كل ليلة ربنا عز وجل يدعونا كل ليلة ويرضبنا في سؤاله ونحن إما نائمون غافلون أو نتقلب في لحيم القنوات الفضائحية التي أفسدت على الناس بينا وأخراهم إلا ما رحم الله أيها المسلمون إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا فضل التعاء فسارعوا إلى ذلك وجاء الأجل وابتغاء ثوابه فليس هناك شيء مستحيل أو صعب الملال مع الله سبحانه وتعالى ودعائه شديد المحال سبحانه وتعالى أرجى الترميلي من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يرد قضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا الدر قال الشوطاني رحمه الله في إذابه تبه القدير لا يرد القضاء إلا الدعاء أي لولا أن الدائم دعا ربه عز وجل لحصل له شيء غير الذي حصل له ولولا أن هذا الإنسان اجتهد في الطاعات لكان أمره أقصر مما قدره الله عز وجل بسبب هذا قوله تعالى يمع الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أما عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ فلا يتغير ولا يتبدل قال عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلاء للعبيدة فمن استمسك بالله عز وجل وتعالى اعطاه الله عز وجل ما يامله وآمنه مما يخشاه وخير مثال على هذا أيها المسلمون ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كنت أدعي كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي عنيدة فدعوتها يوما فأسمعتني ما أثر قالت له كلاماً يغضبه ويكرهه ولا يقير ولا يليق بحاله قال أبو غريرة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألهي قلت يا رسول الله إني كنت دعوت أمي إلى الإسلام فتقبل عليه فدعوتها اليوم فأسمعتني فيه كما أكره فادعوا الظاه عز وجل أن يهدي أم أبي غريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدئ أم أبي مريرة فقرجت قال أبي مريرة فقرجت مستبشرا بدعوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فلما جئ أي فلما وصلت إلى داري قال فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو هجابي أي أن الباب وجده مردودا مغلوقا فسمعت أمي خشف قدمي حركت قدمي فقالت ما كانت يا أبا هريرة وسمعت خضفة الماء صوت الماء قال فاغتفلت أمي ولبست درعها وعجلت عن غمائها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العبده ورسوله قال أبو هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح قال قلت يا رسول الله أبشر قد اتجاب الله دعوتك وهذا أم أبي هريرة فحمد وأثنى عليه فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال خيرا فلتسارع أيها المسلم في الدعاء حال الشدة وحال الرخاء في الصباح والمساء واحذر أيها المسلم دعوة غير الله عز وجل فإنه جرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو يعظه وينصحه. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنك فاسأل بله. وقال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة الترض تلك القشرة الرقيقة تسمى القطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ونسنعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يدبئك مثل خبير قولوا لمن يدعو سوى الرحمن قولوا لمن يدعو سوى الرحمن متفشعا في بلة العبدان يا دائيا غير الله ألا ابتعد إن الدعاء عبادة الرحمن ألسيت أنك عبده وفقيره ودعاؤه قد جاء في القرآن الله أقرب من دعوك لقربة وهو المجيم بلا توسط فاري وبالحديث بقية إن شاء الله تعالى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك